أي الذي آمنت الله ح القاته ولا توت من عده وأ مسلون يا أيهننا تق بكم الذي يقلا ق من من نفس وشرف مخق من هذا الجها وث منه رجاللا كثيرا وونسا والتق الله الذي تساءلون به والأبحام إن الله كان عليهكم رطبه يا أي الذين آم ت الله لقول قوهم سدينة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 وَإِنَّمَا تُعَدُونَ لَهَاتٍ وَمَا أَنْتُوا بِيُعْجِزِينَ عِذَهَا اللَّهُ يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ صلى الله عليه وآله وسلم خم الليل إلا قليلا نصره أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن ترقيلا الناس نلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى وقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وادكر اسم ربك وتبدل إليه تبتيلا لا أعجبه من هذا الذي نادى الله عز وجل به على نبيه ورسوله يا أيها المستمن يا أيها المبذفر يا أيها الخائف من وجهي الذي بلغ به من الخوف والهلع قال بمرأته أن تغطيه بما تستطيع من أنغطيه خائف لا يدري مصدر الخوف ثم يأتيه هذا النداء ليقول له قُم هذا الأمر قُم قم لماذا؟ ومن ماذا؟ وإلى ماذا؟ قم من الفراش الوطير قم من الدفء والسكن والراح قم من السكون إلى الحركة إلى العمل الدمو إلى حمل هذه الأمانة إلى تولي المسئولية عن العبء الثقيل العبء البشرية قم يا محمد وقم من الليل الوقت الذي تهدأ فيه النفوس وتسكن وترتاح الأبدان وتنام دع هذا النوم جانبا وقم أنت لله صلى الله عليه وآله وسلم على إدل ذلك ثلاثاً وعشرين عاماً لم تهتأ له هادئة ولم تسكن له تاهرة. قام صلى الله عليه وآله وسلم يغير الأرض جميعاً. يغير النفوس. يغير الأخلاق. يغير الطباعة. يغير الأحوام. قبل ذلك تغير العقائد الباطلة ليضع مكانها التوشيد الحق قام صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدمها وحتى تزلعت قدمها وحتى تشققت قدمها لأنه هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وسال منها الدم ويسأل عن ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من دربك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبا شكورا قام صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكل ولم ينل من القيام طيلة حياتي حتى لقي ربه ولحق بالرفيق الأعلى تحدوه همة تواقة إلى الخيران ونفس ساعية إلى المسرحة هاربة من السيئات ومن الذنوب في الخلوات تحدوه رخبة حقيقية إلى الجباد وحب جارف إلى رب الأرض والسماوات قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الهمة هذا <تصفيق> هو المعنى الذي يريد أن يحرم حوله في هذه الدقائق واللحظة همة جعلت منه رجلا ليس كما نعرف من الرجال جعلت منه إماما وسيدا للبشرية بحق وليس بمجرد الفخر والادعاء قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر وهو بذلك جديد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية وتتردد على مسامعه لذات ربه سبحانه وتعالى ففضر يا محمد ففضر كما صبر أول من الرسول والناس قد يصبرون على الخير وقد يصبرون على الشر وأنت ترى في ميدان الهمم حمما علت حتى جاوزت العلماء هممت بنت وسهلت حتى تجاوزت الأراضي السبع ولكنها مع بالك مستمرة في هذا السهول لا يمنعها عنه الأيض وشتان بين هذه الهمم وتلك الأخرى وكلام ما يحتاجه إلى صبر لكن الله تعالى لما وجه نبيهم إلى الصبر وجههم إلى الصبر على الهمة هؤلاء الذين صبروا من أولي العزم من الرسل تصبروا كما صبرهم العزم من الرسل ولا تستعجل له لا تستعجل لهؤلاء الذين يخارفونك لا تستعجل لهؤلاء الذين يعادونك لا تستعجل لهؤلاء الذين يحاربونك لا تستعجل لهم في أمن الدنيا في النهاية مرحلة للاختبار والاقتلال ليبلو بعضهم ببعض وبعد. بحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمانا وهم لا يفتنون تضمونها رشدة برية أو صفرة خلوية لا ليس الأمر كما تظنون كما أنه ليس بأيديكم أن تختاروا ما شئتم من الاختبارات حتى ولو كانت صعبة ليس هذا لما نحن الذين نختار أبقى والاختبار ولهن الله الشبكة بالغلطة فلو شاء الهداكم أشمعين لكنه سبحانه يضع عباده في الاختبار الذي يعلم هو سبحانه وتعالى أن فيه مصالح العبادة قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصبر كما صبر أم العزم من الرسل وأمر أصحابه أن يصبروا كما صبر أتباع الرسل من قبل كيف كانت همة أتباع الرسل والأنبياء من قبل يمكن أن يطول السرد جدا إذا أردنا أن نعرف كيف كانت همة نوح وأصحابه على قلة أعدادهم كيف كانت همة نوح على قلة أصحابه كيف كانت همة ابراهيم عليه السلام كيف سمت إلى العلياء حتى رضي بأن نلقى في النار وهو لا يدل ما الله فيه لكنه إذا كان في سبيل الله هذا والله كله إذا كانت في سبيل قضية حقيقية لها معنى هذا كله خط إذا كانت في سبيل نصمة الحق ما, ما بالدنيا الدنيا يعني ستذهب كده ستذهب وكده ستذهب بصراتها ستذهب وبمضراتها ستذهب لكنها تذهب ويبقى الخزي تذهب ويبقى الشرق شكا بين الأمرين حكى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن أكباعه لما جاءه الخبار من الأرد وقد لقى من المشركين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد لقوا من المشركين جداً فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجده متوسداً قدته مستظلاً بظل كعبة فنقى بالهموم متألك ومرحباً du er المفعالاتهم النفسية أو المفعالاتهم الداخلية لا تتتتتت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إشمغى واجهه لما قال له خباتك ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني وكأن هناك طب داخلية يعني أبدا ما نحن فيه كانت لك يعني أسرة وقبيلة وعائلة تنعب من هذلاء السفلة المجرمين الذين يدعبون على الشرمات ويستهزئون بالمؤمنين ولا يعتبرون بأي شيء ولا بأي قيمة ولا يحترمون أي قانون وكل شيء فبا هل يقدر لنا ما لا لنا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان في منحب لكم يحفظ لكم في الأرض فيوضع فيبدأ بالبنشار في رواية بالمي فيوضع على رأسه فيشق الالتالة ويفرق ما يصدق ذلك عندنا ويفرق ما دون لحنه من عظم أو عصر ما يصدق ذلك عندنا انا مريدك في قضير ما يصوته ذلك عن دينك اه ايه اهلا شيء عندك بالغرب؟ حاوزك تسأل كده نفسك بينه وبالنفسك ايه اهلا شيء قد قولنا اقول ايه اهلا حاجة عندك في حياتك كلها شوف اول شيء ساخذ لذينك اجلال انا اول شيء ساخذ ايه المصنع الوظيفة الولدة المرأة الامة الامة أقول شيء أخفز إلى ذهنك الآن لك ذلك وأغلى ما نبتلك هل أغلى ما نبتلك حقك هو ديننا؟ قد طبعاً ما في الكلام ولا بالشعارات قل شيء وأخرج على لسانك ما شيء أكد وقت المتحان وقت المتحان مش نحن هنا تأتي <تصفيق> الإجابة الحقيقي لما يكون هناك إزاء من التخيير بينما تريد وبينما يريد الله أنا متعالى ثم تختار ما يريده الله فأنت حقاً محب حب حب حب أنت صاحب همة عالية أو بشرحك على الطريق والعكس العكس المحتام تراجع نفساً كثيراً فقال صلى الله ما يصده ذلك عن دينه لا يمنعه ذلك عن التمثل بدينه أبداً والله لا يسيرنا والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صمعاء إلى حمرنا وما يغفو إن الله أردئب على قدمه ولكنكم تستعجلون بعض الناس يستعجل النص أو يستعجل التمكين أو يستعجل إظهار معالم القوة ويمسك إن هذه البيئة التي تريد لها التمكين وتريد لها النص وتريد لها العلو وتريد لها العزة بها من الأمراض المزمنة والأوراق السرطانية والإشكالات المتعمقة المتجدرة ما يمنع مع ذلك نزول النصر من السماء إلى أهل الأرض وبالتهليل لا تنوم إلا كذلك ولا تنوم المطايا هذه الحقيقة إذا أردت أن تعرفت المشكلة المشكلة ليست في فلان إذا تصورت أن فلان هو المشكلة أو في جماعة أك لو تصورت أن المشكلة في جماعة أكبر أو في الجهة الفلانية إذا تصرّرت أن المشكلة في الجهة الفلانية أرض من أن الله إلا الإله إلا الذي إلا إلا إلا برأ البسب وفلق الحد ما المشكلة إلا في أنفسه في كل واحد من داخله وما يريد التي لا تطلب عليها إلا والأرض والصفات فقال ولكنكم تستعجلون تستعجلون النتائج ألا صبرتم حتى يستوي عمدكم وتقوى أموركم ويصح دينكم وتصدق نفوسكم وتتحقق فيكم الطلبات والرغبات في الله دون دنيا هنا أو هناك هل تحبرون لكن الامر كذلك حين اذن والله ستاتي لكم الدنيا راغبه ولكنكم تستعجلون ماذا فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمت دمت دمت دمت حتى تظهر فيهم هذه العلامات من علامات النصر والتمكين الذي لا تكفي الا الى اصحاب همم عاليه معنى الذي نتحدث عنه حتى لا نتد من التفاصيل نتكلم عن اصحاب الهمم العاليه من محمد النبي الله عليه وعلى آله وأصحابه الله تعالى عنه جميعا في حد العصابة الطيبة المؤمنة عمر يقول رضي الله تعالى عنه أستاذ حمد التبليدي في السناني بإسناز صحيحة أمرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك عندي مالا فقلت إن سبقت يوم أبا بكر فقد سبقت كل يوم, يوم. فجاء بالمال فوضعه بين يدى الرسول لله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبي له صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لأهما نسف فإذا الصديق رضي الله تعالى عنه هذا الرجل العجيز يبدأ يماله كل فيضعه بين يدى الرسول لله صلى الله عليه وآله وصف <تصفيق> <تصفيق> يا أباك ما أبناء في شكل هؤلاء طالما أنني قد جئت من الله ورسوله قيد لأولا من الله ورسوله عمر بالرغم من أن هؤلاء أصحابهم معالية لكن كل واحد قلبا نعرف قدرا طافين س피نس كده يا اولاد في ال في 400 متر وواحد بيسابق في 300 متر. متر. متر بتاعت جونث 11 في 400 بتاع ليها مستك وكل واحد عمر بعد هذا المشيه طاله والله الى اسف ولا ذكر شيء ابدا كذا يفعل اسمان كذا يفعل عبد الرحمن يحاول كل هؤلاء تظهر منهم أشياء عجيبة في مواسين الإذيان تعبر عن مدى الصدق وتلك الهمة العالية التي جاوزت السماء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمر عجيب حتى لا تكون المسألة متعلقة فقط بالقريش والنائية والعرب والنائي الجزيرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كامل في الثرية يعني في الزمان لجاء رجال من فارس أخدوه شو انظروا للمسألة قضية ليست فعل قبلكم مع عشر عام فقط بل هي فيكم وفي غيركم وأنا في الواقع كان أولمتهم بمناسبة فارس أن أحكي لكم هذا الفارسي سلمان رضي الله تعالى عنه كيف كانت إرادتنا في البحث عن إحبيتي وه حديثه طويل جدا لكن انا يعني ساختصر على ملخص هذا الحديث الحديث سلمى عند احمد بن اسد السدي حسب من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس سمع القصه من سلمان ومشى فحدث سلمان كذا كذا كذا الى اخر الحديث, الحديث مكتوب في صفحة تلك تالية يعني طول الوقت حتى ندور الحديثة بتمامها سلمان كان رسلاً عجيباً جداً سلمان كان شافٍ مثل أي شافٍ له صده وله رغبه وله إراد لكن أول كان دهقاناً يعني رئيس القرية في أصبهان أصبهان في البلد من البلد ما وراء النهر يعني في جمهورية في إيران التي تعرفونها الآن وبعد كان يعبدون النار مثل سائل أهل هذه البلاد النجاة قبل برعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا على دين المجلس يعبدون النار كان أبوه فيه خباً شديداً وكان رجل غني فيعني في أخفى سلمان حتى بلغ ما كان يقدر على من رقي ولا كان يصدر على أن يروه غيره قلوا إلى شدة المحبة ومن أحب شيئاً غير الله يعد بنيه ولا بنت المهم هذه أيضا قضية تحتاج إلى كلام كثير فمر سلمان بعدما بلغ وبدأ يخلص خارج الضار ذهب إلى مستان به يوما فمر بكليسة من كنانس المصارى فسمح كلامهم فأحجب ودخل معه وبقي طيلة اليوم في كليستهم يسمعهم حتى قال من أين أستهدف في القنف الشاك وراجع إلى أبي وأخبره الخبر فأخذ يعنيه مشديه بشدة حتى وضع القندم الحديد في رجلي ماذا يصنع سلمان دحايا حتى فك القيد وخرج وهاجرت إلى الله تعالى إلى الشاك طبعا لم يكن ظهر الإسلام بعد ولم يكن قرعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد سأل أين يعني أعلم الناس بيطين المصارى فتلوموا على أسقف في كميسة فدخل إلى رجل أخبره الخبر وقال أريد أن أبقى معك إلى كذا المهم ظل سلمان يخدم هذا الرجل وهو يرىه رجل سوء يأم يأم يأم الناس ويحطون الأسقف الصدقة فيأخذ هذه الصدقة فيخفيها فلما مات وذهبوا ينفنون قال إن صاحبك كان رجل سوء قالوا كيف عرف قال قد خبأ بموزكم هناك فأخرجوا سبعة تلال من ذهب وفضة أو أرق أو أورق فأخذوا الرجل ففعلوا بهما فعلوا ثم سأل عن آخر فعرف أنه سيأتي إلى نفس الكميسة رجل صالح انطهر وجاء هذا الرجل خليفة الأسقف السيد الذي كان قبلا فكان رجل من حقت صالحاً وكان لا يدعو صلاة ولا صيانة ولا ليلاً ولا نهاراً من ذكري فبقي معه ما شاء الله أن ينقى فلما دمت وفاد هذا الرجل الصالح قال له اعهد بي إلى أحده ممن تعرف على أصل هذا الدين فعهد به إله آخر قد اذهب إلى بلد كبه قد اذهب إلى الموسف قد بالك تكررت هذه القصة في خدمة سلمان لرجل من الصادقين من أهل دين النصافة قبل ما أبعث النبيل صلى الله عليه وآله وسلم حمص من ربط الأول كان في الشام ثم الموصل ثم نصبين ثم عموريا كل واحد يبقى معهم حتى وكاد هذا الرجل ويقول له اعهد بي إلى أحد فيقول له والله ما أعلم واحدا على ما نحن عليه إلا في النبي اذهب, اذهب, اذهب إلى كده حتى كان أنا رجل خامس من عمرية قال اعهد بي قد عرفت مكانا من أمري فاعهد بي إلى رجل على أصل هذا الدين فقال والله أيبني ما أعلمه باقي أحد على هذا على وجه أرسل إلا أنه قد أظلك زمان النبي. يخرج في أرض العرق يهاجر إلى أرض بين محرتين محرتين يعني حجار السود الحجار السود الحرة للحجار السوداء يهاجر إلى أرض بين حررتين بينهما نخرج يسك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فيه من العلامات ملحة يأكل الهدية ولا يأكل استدقى وبين كتفي خاتم النبوة ثم مدهد رجل فبقي سلمان في عمرين حتى جاء رجل من بني كل قبيل من قبائل العرب فقال له اخذوا بقراتي هذه وأذهبوا معهم إلى أرض العرب المهم أخذوا بقراتي ثم باعوه عبدا لرقل من اليهود في منتصم الطريق ظلم وأسروا وجعله عبدا وباعوه لرجل من اليهود امتحى أمر سلمان إلى أن ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت مستمى بيثل قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عباً انظر سلمان كالنفق وإلى أي شيء فبينما في في رأس عزق لهذا اليهدي رأس نخلة يصنف هذه النخلة فإذا بنعم النهاب اليهدي يقول هؤلاء بلوا قيلة يجتمعون في القبال من أجل هذا الذي يزعم أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما سمع سلمان هذا الكلام يقول فأخذتني ال... الروحات عظم شديد أخذته هذة أخذته غرب. فنزل أشرة من فوق النغلة يستثبت الرجل عما قاله فلكمه اليهودي سيده قال ما شاهدك بهذا اذهب إلى عمله قال ما كنته أستثبته سلمان أخذت بشيث وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ومعه أصحاب فقال قد علمت أنك رجل صالح وهذه شيء من الصدقة فأحب أن أعطيها لك فأمر النبي, النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكل منها ولم يأكل منها قال ثم في مرة أخرى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل هذا لم يسلم سلمات وعبد لهذا رجل يهودي ثم جاءوا في مرة وقالوا كنت قد جهزت لك شيئا من الهديث فهلأ قبلتها منه فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه هذه الثانية ثم جاءه يوما في بقيع فرقد فأقد يستذيره من خالفه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يريد أن يستثبت من شيء فألقى رداءه على ظهر ما عليه شمعته ألقى رداءه عن ظهري فنظر سلام خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل عليه يقبله بين كتفي فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعانقه وقال له قص عليه الخبر فقص عليه الخبر فعجبه وقالي وقال للسلف من الخبط فجاء باصحابه فاسمعته الى خبر سلمان رضي الله تعالى عنه الله عليه في الكتابه لهذا اليهودي يعني انه طمع ابي يستفيد يعني آآ مبلغ معين هو ياخذ سريه من سيده هذا فعاونه النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه حتى حتى فاز بسرهيته في, في فضاء الإسلام الرحيم ذكر الذهبين رحمه الله تعالى أن أسلمان ذكر الذهبين في السير أن أسلمان أقوى صحابة عمر حتى فلغ عمره 250 سنة وهذا محل خلاف المينة الأولى. لكن الشاهدة الحديث صحيحة وقصة أسلمان صحيحة أي كان عليها أصحاب الدمية صلى الله عليه وسلم أي إرادة جعلت هذا رجل يصبر على مر حكمة غيره وهو سمعت في قومه وهو يسيئ لقومه أي همتين صنعت من هذا الرجل مثالا عبر التاريخ للباحثين عن الحقيقة كل ما تسمعونه أستغفر الله العظيم الحمد لله وحده وصلى الله على من سبقه بعده صلى الله عليه وسلم وبارك علينا وعلى الاله وصحبه وبعد فليبدأ تتكلم عمائم العاليه تتكلم عن الهمم العاليه بينما ترى اقوام من من يعني من تحلينا يشغلون في المسابقات التي ما انتظر الله بها نسوا فقد افضل مطرب مسابقه افضل كاتب مسابقه افضل كاتب ما يصلح البلاد في ظل الغلاء في ظل البلاهه فظل الأزابة الفضيحة من النواحي الأخلاقية أو من النواحي الاقتصادية أو حدثة من النواحي الدينية <تصفيق> ماذا تفعل هذه الأشياء التي يلبو بالخلق عن مصادحهم الحقيقية؟ نحن أساتذة في أساتذين الثانية مجتمع يتكلم عن ماذا؟ بدلا عن أن أتكلم كيف يحالس مشكلة البنطقة مثلاً؟ كيف ممكن لنا أن ناخذ بأيدي حبيلات الذين يسكتون في العشواتيات والذين تخش منهم كل الموجيقات؟ وبعدين أقرأ على صفحة يعني تختص بأهل طنطة أن المرأة تمشي في الطريق فتجد من يأخذ منها حقيبتها وبعدين هذه المرأة التي تأخذ حقيبتها بتمسك بها بشدة حتى تلقى على الارض بتسحل وبعدين حدث عن سريقات هنا وهنا وحدث عن الفساد هنا وهنا وحدث عن الرشاوة هنا وهنا وحدث وحدث وحدث عن مستشفيات الدولة وما بها من رد وما من نقص وعين طيب يا طرح مش في ميد مش كينا حين دانا نحن أصحار ليس في الناس ليس في الناس. موارد أبدا موارد كثير لكن هذه الموارد الأدهاب يبغى أن المسؤولية تنوت بصاحب أهمة عالية يصلح نفسه ويصلح غيره يتحمل المسؤولية عن الدين يتحمل المسؤولية عن البلاد أقول ما أصبح أحد يقبلها أقول هذه ليست وظيفتك ليست وظيفتك من يقبل ومن لا يقبل وإنما وظيفتك أن تقوم لله بالفجة وأن تقوم لله بالبرهان قبل الناس ذلك أهلا وسهلا لم يقبل الناس ذلك فلك في هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة من الأنبياء ليس معهم واحد يخشى الأنبياء ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد ترى هذا النبي كان بطاله، كان يعني مكسل، كان مأسر في شمله، كان واحد موضع تهليك أبداً، قام بعمله كأشد ما يكون العمل، كأوف يكون البنب من الله سبحانه وتعالى لكن الله عز وجل لم يرد لهم الداية لأنهم لا يستحقونها وبالتالي أنا لا شأن لي بأن هؤلاء يستحقون الهداية أو لا يستحقون الهداية يستحقون النصيحة أو لا يستحقون النصيحة هذه ليست قضياتك إنما قضياتك فقط أن تكون ساعيا إلى الإصلاح صادقا في إرادة ذلك مضيعة عمك ووقتك ومالك وحياتك في سبيل هذه القضيات أرجو علم الله عز وجل الجزاء الحزن بدأت يوم القيامة صفة هؤلاء وتأتي يوم القيامة محشوراً في زمرة المؤمنين والمؤمنات الصالحين والصالحين إن الداريخ يشهل أحوال عجيباً في هاملاء المصلحين الذين ربما لم تنتج آخرهم شيئاً إنهم وبدلوا وسجل التاريخه أنهم كانوا في زمرة المفلشين قبل أن مخادر مجالي كيف يمكن المره أن يكون صاحب علمة عالية؟ أمو الشيء؟ أن يتعلم أعظم صاحب هذا المجتمع المصري حتى يأتي وحش أسافر الخلق له صاحب علم ولا صاحب ضراية ولا صاحب ديالي هو مشروح بين الناس بالسمعة بالحسنة فيبقى بيننا سماناً يخبر في الناس فيصدقه الناس حتى يجعلونه إماماً تدعى الجب هل يغضى العجب من هذا الرجل؟ أم العجب من من والله لا ينقضي العجب لا من هذا المتكلم ولا من الذين سمعون كل منهم يخل وزره يوم القيامة من صدق هذا الكذاب وبالوظم من ذلك فالمشكلة الحقيقية ليست فيها ذا ولا ذاك ولكن ما المشكلة الحقيقية أنك كل ما تسمعه ربما أكون واحد من هؤلاء صدى عز وجل أن يعفوا عني وعنكم اذهب تتعلم دينك يا أخي اذهب فكرتك اذهب فسألني اذهب تنظر ثم بعد ذلك فكوم أما أن تكون المسألة مجرد تلقف أخبار من مساكن الإعلام هنا و هنا ثم بعد ذلك تقريب أحكامك مصادر العرفة كثيرا جدا والأبحاث والدراسات موجودة لكن ما بني يجيب ذاتنا ما يسحون إلى ذلك بلقمة العيش يحضر بأن يكون باختاً عن لقمة العيش و في البطر حتى لا رب سنفيفي تندن في البطر يرضى يكون بحتا عن لجمة عيش أولاده وما يصطر بدنه ولا يسعى لأن يبحث عما يغضي ربه ويصطر لبما يسعر بدن بأحسن اللباح إنه لا يسعى إلى سفر دينه كما ينبغ إن مشكلة سافر للهمة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصعيب إن الله يحب معايا الأمور ويكرر ساف سافر <تصفيق> إن مشكلة سافر للهمة ليست في أنه لا يسعى إلى الدرجات العالية لا لا لا لا خالص المشكلة بأن سافر الإنمه معرض أن يفقي كل شيء حتى دينا يقدر من الحفة الأخيرة من, من الآلاة والبوار وعبره عن الحديث الذي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلمك صحيح من الحديث أبي هريمق رضي الله تعالى عنه شوكوا قال صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال الصالحة في تنان كقطع الليل المخلم يزرش رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا يريع دينه ويعرض من الدنيا. ما هذا لك يريع دينه بالصباح والمساء. كيف يريع كيف يزرق? كيف يرتشق? كيف يقلل? كيف يخون? كيف يغشف? كيف يطلق? كيف وكيف, وكيف وكيف وكيف وراء كل كيف الحصر. وراء القالمين في هذا البلد. لا لا لا. عنده ايضا عذرا. لا. ربما كان عذرا محبولا. عند بعض الناس. لا لا لا. فيه انه يرفع. في فلم صحيح انشاء الارفوس على مركزة العرب. لكن الاسلام جاهد ليمنع فلم. وليمنع هؤلاء القالمين. ما نعجلهم الله في الدنيا. لقدوا ان يرى هذا. عقبة ما فعلوا في الدنيا كما قد صلى الله عليه وآله وسلم البغي والعريق عقوق الأولاد والفل يرى صاحبهما عقبة ما في الدنيا قبل أن يرى ذلك في الآخرة الله عز وجل العافية بالتالي بادروا بالأعمال صالحة بفتنة اسعوا إلى الإصلاح تأتيكم اختبارات حنات من شدة بها لا ترمنا الحق الطبولي أهل الإيمان أصحاب المصادر تأتيهم الفتن ويسمعون الأجاذيب والأباطئي فيميزونها ولا تنطل عليهم أبدا لا يمكن أن يختعهم أحد لأن الله عكس وجل قد ألقى في قلوبهم من الأنوان فائل ما يمنع أن يختعهم أحيان أن تخدع لكن إزاي؟ زي... أعمل كده إزاي؟ تستطيع أن تمتلك تلك الحصانة ليست حصانة برلمانية طبعاً لكنها حصانة من رب الأرض والسماوات أن تخدع أو أن تكون نوبة بإنحادة حتى... أو أن يكون أحد قريماً بقدنة يلقي فيها ما يشاء ثم تصدق ذلك ثم تتهم فلاء، تتهم علاء أو تتهم هؤلاء أو هؤلاء بأنهم كذا أو كذا أو كذا إن الذين يستهزئون بشعاء الدين من نحية أو من نقابل أو من كذا أو من كذا أو من كذا <تصفيق> هم من هؤلاء الجمال <تصفيق> الذين يبقون بما يشعرون من القلالات والأكاديم في آذان ينحس ويصف أن بعضا من الخلق مصدقون <تصفيق> النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويبتمن في الخامن ويخور فيه الأمين كنت صحيح المعالي وسوف يخلط الله بيدك ونصيتك إلى الحقيقة. اللهم تدبر لنا فينا لا بسمتدبير بلط بنا في مجرى المقادير اللهم تدبر بنا فيما جرت به المقادير اللهم بنا فيما جرت به المقادير اللهم, اللهم, اللهم تعالى بلدنا اعاده امننا امنا وانصرنا ببلاد المسلمين اللهم اجذب الفتن ما ظهر منها وما بطن ان نعوذ بك من الشقاء والهلاك وسوء الاخلاق نعوذ بك اللهم من الغلاء ومن الوباء سائر الأدواء رغم إنا نسألك من كل خير سالك الذين عبدك ونبيك محمد عليه واله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذ به عبدك الذي نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم وعبادك الصالحون اللهم في هذه المبينه اكفر مع اضرار وان وفقنا ذنبا في امرنا وثبت قلوبنا ونصرنا على القوم الكافرين اقول قبل هذا استغفر الله العظيم لي ولكم